أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أ ي ا م معدودات فمن تعجل في يومين فلا إ ث م عليه ومن ت أ خ ر فلا إ ث م عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم إ ل ي ه تحشرون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 حتى يقول الذين ر س و و ل ل ا آ م ن و ا معه متى ن ص ر الله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 وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن أ ن يكتبن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ذ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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آ ت ي ت م و ه ن شيئا الا ان يخافا أ إلا, الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب و ا ل ح ك م ة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن أ ن ينكحن ازواجهن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 والذين يتوفون منكم ويذرون أ ز و ا ج ا يتربصن ب أ ن ف س ه ن أ ر ب ع ة أ ش ه ر وعشرا ف إ ذ ا بلغن أ ج ل ه ن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أ ن ف س ه ن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خ ط ب ة ا ل ن س ا ء اكنتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا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 ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحسنين و إ ن طلقتموهن من قبل أ ن تمسوهن وقد فرضتم لهن ف ر ي ض ة فنصف ما فرضتم إ ل ا أ ن ي ع ف و ن أ و يعفو الذي بيده ع ق د ة النكاح و أ ن تعفوا ا ق ر ب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إ ن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات و ا ل ص ل ا ة الوسطى وقوموا لله قانتين ف إ ن خفتم فرجالا أ و ركبانا ف إ ذ ا أ م ن ت م فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 فلما فصل قانوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني إ ل ا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه إ ل ا قليلا منهم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 واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آ ي ا ت الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين